بسم الله الرحمن الرحيم. إِذْ نَفَخَ فِي النُّفُسِ وَقَالَ لَهَا كُونِي مِنَ الْمَادَّةِ الْأُولَى آمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ أَزْوَاجًا وَنُزُلْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ